الذي خلق سبع سماوات طباطا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ترجع البطر أل ترى من فطور ثم جَعَلَ الْبَصَرَ رَتِينًا قَلِبَ إِلَيْكَ الْبَصَرُ قَاسٍ أَوْ هُوَ حَسِيدٌ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَذَلَّنَا لَهُم مَذَابًا سَعِيدٌ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ نَمَّ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُنْقِذُوا فِيهَا سَمًّا لَا شَهِيقًا وَهِيَ تفور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج سألهم قزنتها ألم يأسكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير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 تَرَصُّوا بِذَنبٍ فَمَسْحَقًا لأصحابِ السعيير إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ جَهِّرُوا بِهِ أنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف القبير هو الذي جعل لكم الأرض ذنولا فامشوا في مناكبها وكلوا من ذزقه وإليه النشور أأمن أمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي سمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نذير أولم يروا إلى الصير فوقهم صاف فاكر ويقبض ما يمسكه إلا الرحمن إنه بكل شيء بطير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في اعتو ونفور أفمن يمشي المكبا على وجهه أهداء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 مذير مبين فلما رأوه زلفة سيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به